احنا اتكلمنا عن سامي كتير اتكلمني عن نفسك عن احوالك هقول لك عن احوالي بعد اللي شفتي باني كتير ادي حياتي وادي ح كيف بالشكل ده؟ <تصفيق> ما قدرش عيش إلا كده فاكر لما شفنا بعض في أول مرة أيوة فاكر لا مش فاكر شيء بالمرة كان حلم جميل Gue t referred upp und du vad rör dig. Kell in en mutterrede. Send er jag inte har tid än mellan. invers vis är تقدر تقرعلي اللي في قلبي وتقولي عليه مكتوب فيه واحد بيحبك وانت تحبيه والشخص ده موجود هنا بالطبع لا انت كذاب دايما تنرفزني كده يمكن يكون واقف على الباب ده شايفني وانا شايفه وفهمني وانا تقول عذرك انا شفته قلبك محتار بين صاحبك وخطيبتك لكن يا محترم انا خايف تكون بسببي نسيت انا اشكرك على الالم ده فكرة الجلاس اللي كال فيها مش كانت بردة حياتي كانت كده وفكرة لما دابت من حرارة شفايفك حياتي من ساعتها بقتده انا مندهش ازاي كنت عايش من غير ما في حرارة الالم ولقتني عايش بي me من أمالين وأكون سبب في عذاب حبيبي ضحت بغربي ونصيبي واخترت آلام تفضل من حبي بعد الحرمات ولي ما سهرش ولا